بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآن عربيا لقوما يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فَالحَكِيمُ مَنْ مَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ الْإِنْسَانُ عَمَلَهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بشر مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لا تكررون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وتجعلون له عذابا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنِّسَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إلى وَهِيَ دُخَانٌ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهم سبا سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفوة ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضا فقل أنذرتكم صارقة مثل صارقة عاد وثمود إذ جاءت أمر سلوين بين أيديهم ومن خلفهم إذ جاءت الرسل من بين أئدفهم من بين أئدفهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا نوشع ربنا لا زلنا فَإِنَّ بِمَا أُرسلتم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمِنَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة وكانوا بآياتنا يجهزون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحسات فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحسات لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَأَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَفُّوا عَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتُمْ صَائِقَةَ الْعَذَابِ الْهُلْ فَأَخَذَتُمْ صَائِقَةَ الْعَذَابِ الْهُلْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَحْدَاءُ اللَّهِ إلَى النار فَهُمْ يُزْعَوْنَ حتى إذا ما جاءوا لها شمل عليهم سمعهم. حتى إذا جاءوا عشدا عليهم سمغهم وابصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شنفتم علينا وقالوا لجلودهم لما شنفتم علينا قالوا اعطنا الله قالوا أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ الشَّجَرَةَ وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تُمْكِنُونَ أَن تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ سَنُكْمُكُمْ وَلَا أبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولَكُمْ غَنِمُكُمُ الَّذِينَ ظَنَنُوا بِرَبِّكُمْ أرْدَاقُمْ أرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْلُ الْعَمْوِ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَهُمْ مِنَ الْمَاتِبِينَ وَقِيَظْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ لَهُمُ الْقَوْلُ فِيهُمْ مِنْ قَدْ خَلَتْ فِيهِ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُونَ لِهَا ذَا الْقُرَرَانِ وَالْغَوْفِهِنَّ عَلَيْكُمْ تَوْلِي فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا إِنَّ نَارَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا دَاءُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا الذين أضلنا من الجن والانس من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 نزل من رفع الرحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئة إذا بِلَتِي أَحْسَنُ فَعِيدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة فَإِذَا الَّذِينَ بَغَوْا عَلَىٰ قُرًى وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِلَّا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَمَا يُنَقِّرُونَ إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُنَقِّرُونَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَنزَغَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن آياته النين والنهر والشمس والقمر لا تصدون الشمس ولا للقمر وصدون الله الذي خلقه إن كنتم يعبدون فإن استكبروا فالذين عيزد ربك يسبحون له يسبحون له بالنين والنهر وهم لا يسمعون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَرْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَى لَمُحِينَ مَوْتَهُ إنه على كل شيء قدير إن الذين ينحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي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 إِنَّمَا كَانُوا يُنَظِّرَتْهُمْ وَذُحْقَابًا عَلَيَّ وَلَوْ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ هَجْمًا يَنَّ قَالُوا لَقَالُوا لَوْ لَمْ تُفَصِّلْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آمانهم وقروا وهو عليهم عبا أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلم للعبد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من منثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شريد وضل عنهم ما كانوا يدعون من وظنوا ما لهم من محيط لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وَإِمَّا سَمُّ الشَّرَفَ يَأُوسُ قَلُوطًا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَ النَّامِمِ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتُ لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده لن حسنا فلننبئن الذين كبروا بما عميلوا ولنذيقنهم من عذاب وَإِذَا أُنْغِي عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَعَجَزْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ ظَنَّ مِنْ مَنْ هُوَ غَشِيئٌ بَعِيدٌ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 Terima <Marvel> kasih